وكذلك ما رسل من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها قال مترفها إن وجدنا بأن على أمه مؤذنون قالوا ولو جئتك باهدا مما وجدت عليه آباؤكم قالوا إنما بما أرسلتم به كافرون فمن تقمنا منهم سنور كيف كان عاقبة المكذبين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 حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم جاءهم الحق قالوا هذا سحرو وإن به كافرون وقالوا لأولئك إنزل هذا القرآن على رجل من القرية مَعْظِيم لَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَكَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَسْتَخِذَ بَعْضُهُمْ لِيَسْتَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا فَرَحْمَةُ رَبِّكَ قَيْرٌ الناس متواحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا منفضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون.